قال الله عز وجل ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك ثم عطف عليه هذه الواقعه والخبر العجيب الدال على قدرة الله تبارك وتعالى على إحياء الموتى وعلى البعث والنشور فقرن بين هذين الخبرين ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم أو رأيتك الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك أكذا يقول بعض أهل العلم وقيل غير ذلك يعني في العطف أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها يعني أو هل رأيت مثل الذي مر على قرية وقد تهدمت سقطت سقوفها وسقطت حيطانها على سقوفها خاوية على عروشها والقرية حينما تكون بهذه المثابة تكون خالية من السكان مهجورة لا تصلح. للسكنة خاوية ولهذا بعضهم يقول يفسره هنا خاوية على عروشها يعني قد خلت من أهلها والواقع أن هذا تفسير له بلازمه أنها إن كانت بهذه المثابة سقطت السقوف والحيطان على السقوف فمعنى ذلك أنه لا يوجد ساكن فهذا الرجل لما أتى على هذه القرية تعجب فقال كيف يحيي الله هذه القرية بعد موتها هنا يحتمل أن المراد كيف يحيي حلا هذه القرية بعد موتها أن المقصود أهل القرية فأطلق القرية على الساكنين وهذا إطلاق معروف في كلام العرب فالقرية تطلق ويراد بها تارة المحل الموضع موضع السكنة البيوت والدور وما يتبعها وتارة تطلق ويراد بها الحال بالقرية الساكن فيها هنا يسأل عن أهلها أن يحيي يحيي الله هذه البلدة والقرية أن يحيي هذه الله بعد موتها أن كلمة أن هذه تدل على تعجب والاستبعاد وهذا الرجل لا شأن لنا بتحديد شخصه لأنه لم يرد لكن قد يحتاج إلى معرفة صفته من أجل أن يبنى عليه المعنى فبعضهم يقول هو مؤمن بل قال بعضهم هو نبي فعلى هذا يكون هذا التعجب هو من باب الاستعظام لاستبعاد لا قدرة الله عز وجل لأن المؤمن لا يستبعد هذا المؤمن يؤمن أن الله على كل شيء قدير وأنه قادر على إعادة الأجساد ثانية وإحياء الموتى. فكان يقول ذلك على سبيل الاستعظام أن هذا في مجاري العادات أمر بغاية البعد لكنه بالنسبة لله عز وجل أمر يسير وبعضهم يقول كان هذا الرجل من الكفار وأن قوله هذا على سبيل الاستبعاد استبعد أن تعاد من جديد لكن الجمهور على الأول سواء قيل بأنه نبي أو قيل بأنه غير نبي لكنه كان مؤمنا وأنه لم يقل ذلك مستبعدا على الله تبارك وتعالى فقد كان يؤمن بالبعث فهنا جعله الله عز وجل آية فأماته الله مئة عام ثم رد إليه روحه بعثه فسأله كم لبثت ما هي المده التي قضيتها ميتا فقال بقيت يوما أو بعض يوم بعضهم يقول لربما كان ذلك في أول النهار يعني أتى على هذه القرية وقال ما قال فمات أماته الله عز وجل وأيضا أنه حينما احياه كان بقي على النهار بقي في آخر النهار فقال لبثت يوما لأنه في آخر النهار فلما رأى بعض النهار قد بقي قال أو بعض يوم وشاك هل يوم كامل أو بعض يوم واليوم يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا اليوم فالشاهد أن هذا الرجل هذه المدة مئة سنة كان يعتقد أنها تبلغ يوما أو بعض يوم فأخبره الله تبارك وتعالى أنه بقي مئة عام وأمره أن ينظر إلى طعامه وشرابه كيف حفظهم الله تبارك وتعالى من التغيير يعني الطعام والشراب يسرع إليهم التغير والتحول ومع ذلك بقي لم يتحول مئة سنة بصرف النظر عن نوع هذا الطعام وما ذكره المفسرون فهذا مبنى على أخبار إسرائيلية ولا فائدة بمعرفته لكن هذا الطعام بقي يعني لم يتحول إلى تراب ثم أعاده الله عز وجل بل إن الأبلغ في ذلك هو أن يبقى هذا الطعام من غير تغير والماء كذلك فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه يعني لم يتغير لم يحصل له تغير حتى طعم الشراب لم يتحول ويتغير الماء إذا بقي مدة طويلة صار آسنا وهذا لم يتغير شرابه ولم يتغير طعامه لم تغيره السنون كما يقول بعض المفسرين لم يتسنه وبقي على حاله كذلك أيضا كان معه حمار فأمره الله أن ينظر إلى حماره وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس هذا الحمار الجمهور من المفسرين يقول تحول وتحلل صار ترابا وهذا في اعادته من جديد حينما يتحول إلى تراب لا شك أن ذلك أدعى وأدل على قدرة الله تبارك وتعالى فتحول هذا الحمار تحلل إلى أجزاء ثم أراه الله عز وجل ما سأل عنه أن يحيي هذه الله بعد موتها فأمره أن ينظر إلى هذا الحمار وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ننشزها يعني نرفعها شيء الناشز يعني الشيء المرتفع أرض ناشزة يعني مرتفعة امرأة ناشز على زوجها يعني مترفعة عن طاعته كيف ترفع هذه العظام يرفع بعضها فوق بعض ويبنى بعضها فوق بعض ترتفع ثم نكسوها لحمة تغلف هذه العظام باللحم وتعود الحياة إلى هذا الحمار من جديد وهذا يشاهد ولذلك فإن عامة أهل العلم يقولون إن هذا الحمار قد مات وتحلل ثم أعاده الله أمامه لأن الله ذكر العظام وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة خلافا لمن قال بأن الحمار ايضا لم يمت فهذا لا يدل عليه ظاهر السياق كيف ننشزها يوصل بعضها ببعض ويركب بعضها على بعض ويرفع بعضها فوق بعض ثم تكسى وتلتأم باللحم تعاد الحياه فلما رأى ذلك أمامه أقر واعترف قال أعلم أن الله على كل شيء قدير هذا دليل يعني على القول بأنه مؤمن يكون انتقل من علم اليقين لأنه كان يعلم علم اليقين إلى عين اليقين شاهد ذلك بعينه وهذه مرتبة أقوى وكما سيأتي في طلب إبراهيم وسؤال إبراهيم في الآية بعدها حينما سأل ربه تبارك وتعالى أن يريه كيف يحيي الموت فأراد إبراهيم صلى الله عليه وسلم أن ينتقل من علم اليقين لأنه كان موقنا إلى عين اليقين ليشاهد ذلك فهذه مرتبة أعلى وأعلى منها مرتبة حق اليقين. يعني نحن نستيقن بوجود الجنة فهذا علم اليقين فإذا رأينها فهذا عين اليقين فإذا دخلناها فهذا حق اليقين فهنا قال أعلم أن الله أقر واعترف على القراءة الأخرى المتواترة بالأمر أن الله امره أن يعلم أن الله على كل شيء قدير يؤخذ من هذه الآية من الهدايات والفوائد والعبر والعظات أنه قد تطلق القريه على المساكن وقد تطلق على الساكنين هذه لغة القرآن أو كالذي مر على قريه هنا المساكن بلا اشكال وهي خاوية على عروشها سقطت سقوف والحيطان على السقوف فهذه المساكن قطعا لكن في قوله أن يحيي هذه الله بعد موتها هنا يحتمل أن يكون المراد الساكن في هذه القريه فهذا أيضا إطلاق صحيح وبين المعنيين ملازمة كما ذكرت كذلك أيضا الله تبارك وتعالى حينما أبهم اسم هذا الرجل واسم هذه القرية لم يعينها دل على أنه لا فائده من طلب ذلك وإنما المقصود العبرة أخذ العبرة والعظة وكثير من الناس حينما تساق إليهم العبر والوقائع والاحداث التي ينبغي أن يعتبروا بها ينشغلون بأمور أخرى أين وقع؟ ما نوع هذا المركب؟ وفي أي وقت كان؟ وكم عدد هؤلاء؟ وما أسماؤهم أنحو ذلك من أسئلة كثيرة لا يترتب على معرفتها فائدة فهذا خروج عن المقصود وعن موطن العظة والعبرة اللائق بالإنسان أن يعتبر بما يسمع ويتعظ ويترك تتبع التفاصيل التي لا فائدة فيها لسوق عبرة أحيانا فيه لجمع من الناس أو لفردا من الناس ثم بعد ذلك ينشغل ولربما يدخل معك في جدل في تفاصيل إنسان كان يسرع فوقع له مكروه فهذه عبرة وعبرة في السرعة ينشغل أين وما نوع السيارة وما لونها وأين يسكن ثم يدخل معك أحيانا في جدل أو مع شخص آخر إن يسكن بالمكان الفلاني أو يسكن في المكان الفلاني القضية نحن لن نريد أن نحقق المسألة الآن أين يسكن هذا الإنسان العبرة أن هذه السرعة لا تؤدي إلى نتيجة صالحة هذا هو المقصود فيتحول الجدل والنقاش في أمور لا علاقة لها بالعبرة هذا كثير وهو خروج عن المقصود وذلك يفوت على الإنسان مواطن العبر والعظات وانظر إلى البحث الكثير في آثار أصحاب الكهف أو سفينة نوح أو نحو ذلك ليس هذا هو المطلوب إنما المقصود أن يتعب الناس كيف أهلك الله أهل الأرض جميعاً ونجى هذه الفئة القليلة المؤمنة كذلك ينجي الله تبارك وتعالى أهل الإيمان كذلك يؤخذ من هذه الآية الكريمة أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها هذا أحد الأدلة الخمسة في القرآن على إحياء الله الموتى على البعث والنشور أدلة البعث والنشور كثيرة ومتنوعة وكل نوع تحته أفراد من الأدلة لكن هذا النوع من الأدلة وهو أن الله أحيا أقواما قد ماتوا فهذا تحته في سورة البقرة فقط خمسة أمثلة أناس ماتوا فأحياهم فهذا واحد منهم كذلك الذي سيأتي بعده طيور إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهكذا الذي ذكرناه قبل الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم كذلك في بني إسرائيل لما أخذتهم الصاعقة قال ثم بعثناكم من بعد موتكم فهو موت حقيقي أحياهم الله تبارك وتعالى بعد ذلك وهكذا كذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية أن مجرد الاستعظام لوقوع شيء من الأمور التي في هذا الكون يجريها الله تبارك وتعالى ويدبرها أن ذلك لا يكون كفرا هذا الرجل لم يشك في قدرة الله عز وجل على البعث والنشور وإنما كان يستعظم ذلك في مجاري العادات بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الرجل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لي بنيه إذا مت فاحرقوني ثم أمرهم أن ينظروا في يوم عاصف ثم بعد ذلك إذا صار رمادا يذرونه وأن الله تبارك وتعالى جمع أجزاءه وسأله فذكر أنه فعل ذلك من خشية الله تبارك وتعالى فغفر الله له لاحظ هذا الرجل يقول شيخ الإسلام كان يشك في قدرة الله على إعادةه شيخ الإسلام يرى أن هذا فعله لجهله وهذه قضية من المعلوم من الدين بالضرورة وقد ذكرتها في الكلام على القضايا التي لربما تقع لبعض الناس ولا يكفر بسببها لأن ذلك كان لجهله فعلى كل حال بهذه السورة فقط خمسة مواطن وهذا الرجل جعله الله عز وجل آية ألاحظ التعجب أن يحيي هذه الله بعد موتها وكذلك قال أن يحيي هذه الله ما قال أن يحيي الله هذه بعد موتها فقدم ما يتعلق بالقرية لأن هذا موضع التعجب وليس العجب من قدرة الله وإنما العجب من حال هذه القرية التي تساقطت بهذه الهيئه. وكذلك أيضا يأخذ من هذه الآية فاماته الله مئة عام ثم بعثه يأخذ منها أن الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء أن الأفعال الاختيارية تقوم به سبحانه وتعالى فالله تبارك وتعالى موصوف بصفات الكمال فصفاته الفعلية متعلقة بمشيئته وإرادته فهو يتكلم متى شاء ويخلق ويحيي ويميت ويدبر أمر الخليقة يرزق ويعطي ويمنع جل جلاله وتقدست أسماؤه لاحظ هذا الرجل أماته الله مئة عام ثم بعثه على القول بأن هذا الرجل هو قول الجمهور بأنه كان على الإيمان هذه بالنسبة إليه تعتبر كرامة على القول بأنه نبي تعتبر آية معجزة لأن هذا أمر خارق للعادة وكل ذلك في الواقع يرجع إلى آيات الأنبياء كما يقال ولها في القرآن براهين وآيات ونحو ذلك أطلق عليها المتأخرون مما يتصل بالأنبياء أطلق عليها المعجزات وما يتصل بالأولياء أطلق عليها الكرامات والواقع أن ذلك من باب واحد وسماها المتقدمون بدلائل النبوة كذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية قال كم لبثت؟ جواز امتحان العبد في معلوماته ويسأل يوجه إليه السؤال ولا غضابة في ذلك كذلك أيضا في قول الرجل وفي جوابه لبثت يوما أو بعض يوم جواب غلط هو بقي مئة عام فجوابه بعيد عن الحقيقة فيؤخذ من جواز الجواب ب. ما يغلب على الظن هو يتكلم بحسب غلبة الظن لم يتوقع أنه جلس مئة عام كذلك أيضا في هذه الآية من الهدايات والفوائد والعبر أترك ذلك دراكنا الوقت وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا واجعلنا وإياكم هداتا مهتدين والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد عليه وصحبه السلام عليكم